باني محمد باني محمد عرف الصواب باني محمد عارف الصواب في همياته نزل الكتاب باني محمد أُفِي الصَّوْمِ وَفِيهِ أَمْيَاتُهُمْ نَزَلَ الكتاب وَمُلْكُ كَلِمَاتِ اللهِ أَسْمَاؤُهُ لَا حَدّ وَمُلْكُ كَلِمَاتِ السلم متواب لآقام حين السلم صل على محمد على محمد وآله على محمد على محمد وآله الأطهار وهم حجج الإله على البرايا بهم وبحكمهم لا مسترا ووبهم حجج جل على البرايا بهم و بحكمه لا يستره بقيه العلل و فروع اصل بحسن بيانهم وضح الخطاب وما فروعي اصل من بحسن بيانهم وضح الخطاب وان واو ان ترى في كل عاص لانشاد ورا فهم وشغالون ترى يا احمد وبنو علي اليفته فهم نضلوبا في آل محمد عرف الصواب وفي انبياته نزل الكتاب في محمد عرف الصواب وفي انبياته زلل كتاب وملكني الله الاسماء لاحدت حين عزله المساء صلي على محمد محمد على محمد وآله الاطهار اللهم صلي على محمد سياما ابو حسن عليون له في الحرب مرتبه تهابون وانا سياما ابو حسن عليون له في الحرب مرتبه تهابوا كان نسناذا في ميل فليس عن القلوب له دغاب وكان نسانا مليهم ضمير فليس عن القلوب له دغاب وصامته كبيعته بخون من الظوم رقاب وعلين ذن وذهب الصفى وباقي الناس كلهم طلاب عليه علي محمد الصواب وفي نبياته نزل الكتاب اورث الصواء وفي امنياتهم نزل الكتاب اوم الكلمات الله اسماء لااحت اوم الكلمات الله عزله المتواب لآدم حين عزله المتواب اللهم صل على محمد على محمد على محمد على محمد